ولو شاء الله لجعلهم أمّة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أمتخذوا من دونه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 112. والذين آمنوا مشتقون منها ويعلمون أنها الحق 113. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي اللَّهُ بعيد 114. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء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 119. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 110. ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا 111. إن الله غفور شكور 112. يقولون افترى على الله كذبا فَإِيَشَ إِلَّا هُوَ يَخْتَمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقُبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ الْسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ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 فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين